لا ينون استغفروه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وياه الله فلا مضل له ولا يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وراغب ومزيل مع كتاب الساس الشرعية لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى وما زلنا مع الفصل السادس من الباب الثاني والذي يبين فيه شيخ الإسلام واجب ولي الأمر في الحكم بين الناس بالعدل في الأموال فذكر شيخ الإسلام كيمين رحمه الله أن من واجبات ولي الأمر أن يحكم بالعدل بين المسلمين في المواريث على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكذلك في المعاملات والمبايعات والإجارات إلى آخر ما ذكر وانتهينا عند قوله رحمه الله وتحريم الكذب والخيانة والغش نعم قال رحمه الله تعالى ومنه ما هو خطين جاءت به الشرائع او شريعتنا اهل الاسلام قال الشارح رحمه الله هذه اهل تفسير لنا في قوله شريعتنا يعني شريعتنا نحن اهل الاسلام ولهذا نصبت على الاختصاص يعني اخص اهل الاسلام وهذا يسمى النصب على الاختصاص ومنه العبارة السائدة الكثيرة نحن المسلمين نفعل كذا وكذا ما تقول نحن المسلمون لأنك تريد أن تخص ولهذا يسمى منصوبا على الاختصاص قال المؤلف رحمه الله فإن عامة ما نهى عنه الكتاب والسنة من المعاملات يعود إلى تحقيق العدل والنهي عن الظلمه ذقه وجله مثل أكل الميت مثل أكل المال بالباطل وجنسه من الربا والميسر وأنواع الربا والميسر التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم مثل بيع الغرر وبيع حبل الحبلة وبيع الطير في الهواء والسمك في الماء والبيع إلى أجل غير مسمى وبيع المسرع وبيع المدلس والملامسة والمنابذة والمزابنة والمحاقلة والنجش وبيع الثمر قبل بدو صلاحه وما نهي عنه من أنواع المشاركات الفاسدة كالمخابرة بزرع بقعة بعينها من الأرض نعم أما قول شيخ الإسلام تيمين رحمه الله ومنه ما هو خفي جاءت به الشرائع أو شريعتنا أهل الإسلام يعني بذلك العقود التي لم يأتي فيها نص في كتاب الله عز وجل وكذلك يدخل فيها العقود المستجدة التي تطرق على أهل الزمان يعني مثلا كل زمان له أحوال وله معاملات قد تختلف عن الزمان السابق وقد تطرأ بعض المعاملات لا يكاد يجد الناس فيها حكما ظاهرا في الكتاب فمرد ذلك الى ولي الامري فهو الذي يبين الحكم في مثل هذه المعاملات ويعدل ايضا بين الناس في ذلك يبين هل هذه المعاملات مشروع، فيأمر ولي الامري ان الناس يستمرون عليها او يقول انها غير مشروع، فينهاهم عن ذلك زي مثلا المعملات اللي استجدت في الايام الماضية التسويق الشبكي وايضا و... بيع بي... البنوك اللي يسمون مرابحة ويقولون فيه الامر بالشراء ونحو ذلك هذه معاملات ايضا جديدة مستحدثة وإن كان أصلها في كتاب الله عز وجل يشهد لها بالحل أو الحرمة فمن عمل ولي الأمر أن يحكم بين الناس في هذه المعاملات الخفية وكذلك إذا كان هناك معاملات بين غير المسلمين وتحاكموا إلى ولي الأمر في ذلك ثم قال رحمه الله فإن عامة ما نهى عنه الكتاب والسنة من المعاملات يعود إلى تحقيق العدل يعني اذا نهى الله تبارك وتعالى عن معاملة بعينها عن بيع او عن عقد من العقود فان ذلك لمصلحة العباد فلا يظن الانسان ان الله عز وجل اذا حرم الربة انه يضيق على الناس او اذا حرم بيع الغرر أن هذا من التضييق في المعاملات كلف، إن هذا من العدل ولا يأتي الكتاب والسنة بشيء إلا بشيء فيه مصلحة الناس لأننا نعلم كما تقدم أن المقاصد الشرعية التي جاءت بها الشرائع وعلى رأسها شريعة الإسلام حفظ المال فهذا مما يحفظ أموال الناس نعم قال الشارح رحمه الله نعم هذه أنواع كثيرة من البيع ينبغي أن نلم بشيء منها مثل أكل المال بالباطل وجنسه يعني جنس أكل المال بالباطل بالباطل يعني بالظلم وجنسه من الربا والميسر وأنواع الربا والميسر التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم الربا قد يكون برضا من الطرفين لكنه من جنس اكل المال بالباطل يعني اذا اتفق طرفان على الربع فهذا يحل الربع يعني احيانا بعض الناس يقول لك انا اعطي طفلانا مالا يتجر به ويعطيني كل شهر الف جنيه ونحن قد اتفقنا على ذلك سواء بالخسارة او المكسب اذا خسر فلن, أطلب فلن يطلب مني شيئا وإن ربح أكثر من ذلك فلن أطلب منه شيئا وقل قد اتفقنا فالهذا الاتفاق يجعل الحرام حلالا الجواب لا هذا من باب أكل أموال الناس بالباطل نعم قال الميسر المغالبات المغالبات هي الميسر وسميت ميسرا لأن الإنسان يحصل على الربح فيها بيسر وسهولة والميسر مكرون بالخمر وعبادة الأصنام وهو من كبائر الذنوب وكم من إنسان أصبح غنيا وصار فقيرا بل لحقته الديون بالملايين بسبب الميسر كذلك أنواع الميسر التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم مثل بيع الغرر بيع الغرر ميسر وذلك لأن كل من المتعاقدين تحت الغنم أو الغرم، مثل أن أبيع عليك شيئا مجهولا كالحمل في البطن فإنه مجهول وأن أبيع عليك مثلا ما في هذا الكيس وهو لا يعلم ما فيه هذا أيضا مجهول وكذلك وهو لا يعلم ما فيه وهو لا يعلم ما فيه يعني لذي يشتري هذا أيضا مجهول وكذلك بيع حبل الحبلة حبل حمل حبل حوامل يعني حمل الحوامل فإذا بعت حمل الناقة أو حمل شاة أو حمل أي شيء فإنه حرام لأنه غرر بيع الطير في الهواء إنسان عنده حمام حمام في الهواء لم تعد إلى مكانها فباعها لم, فإن... لم ت إلى, مكانه. إلى مكانها لم تأو إلى مكانها فباعها فإن هذا لا يصح لأننا لا ندري هل ترجع أو لا ترجع وفصل بعض العلماء فقال إذا ألفت الرجوع فإنه لا بأس ببيعها في الهواء ثم إن رجعت فالبيع بحاله وإن لم ترجع فللمشتري الفسخ قال وفائدة هذا الخلاف أنها إذا رجعت فهي للمشتري وإذا قلنا لا يصلح البيع فإذا رجعت فهي للبائع قال السمك في الماء أيضا لا يجوز بيعه أولا لأنه مجهول وثانيا أنه لا يؤمن أنه يخرج عن هذه المنطقة إلى منطقة أخرى ولهذا قال بعض العلماء ولهذا قال العلماء إلا إذا كان السمك في الماء محوط وهو مرئي ويمكن أخذه فهذا لبأسه مثلا تكون بركة فيها سمك السمك يرى يعني أن الماء صافي ليس بكدر فبعت, فبعت عليك هذا السمك الذي في هذا الماء فإن ذلك جائز كذلك البيع إلى أجل غير مسمى يقول اشتريت منك هذا بعشر ريالات إلى قدوم زيد قدوم زيد متى؟ ما ندري ما نعلم فإن قال قائل ما تقولون في حديث عائشة رضي الله عنها أن رجلا قادم له بذ من الشام فقلت يا رسول الله لو لو معست نعم صح فقلت يا رسول الله لو بعثت إلى فلان تأخذ منه ثوبا أو قال الثوبين فأرسل إليه أن يريد أن يأخذ منه, منه ثوبين إلى ما يصبح أنه يريد أنه يريد أنه يريد أنه يريده. نعم فأرسل إليه أنه يريد أن يأخذ منه ثوبين إلى ميسرة فأبى الرجل والميسرة مجهولة أو معلومة مجهولة ومع هذا طلب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الرجل أن يبيعه ثوبين نسيئة إلى ميسرة ولا يطلب الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا حراما أبدا فالجواب أن هذا الشرط هو مقتضى العقق فشرطه تأكيد لماذا؟ لأن البائع إذا اشترى منه مشتري وهو معسر وقد علم البائع فلا حق له بمطالبته حتى يوسع. فإن قلت اشتريت منك هذا الثوب إذا قلت قلت اشتريت منك فإذا قلت اشتريت منك هذا الثوب بعشرة ريالات إلى أن ييسر الله عليا. فهذا معناه تأكيد مقتضى العقد لان مقتضى العقد ان من باع شيئا على معسر فانه لا يطالبه بثمني حتى يوصل في مسألة السمك الذي يكون في البركة هذا ايضا ينبغي ان يكون فيه تفصيل لان السمك وهو في الماء لا يتضح حجمه جيدا كما لا يتضح كذلك حسنه من سوءه بمعنى ان السمك وفي الماء يكون له منظر اخر اذا خرج وجدت السمكة التي كنت تراها طويلة اقل حجما مما رأيت كذلك قد يظهر عليها علامات الهزال وهي في الماء لا يظهر عليها ذلك ذلك السمكة عندما تخرج من الماء تراها بمنظر اخر بعد قليل عندما تموت ترى منظرا اخر لهذا ينبغي ايضا ان يحتاط في فيما قاله الشارح رحمه الله وان يكون البيع الصحيح اذا اكرج السمك من الماء اما ان يبيع ولكن علماء كان يضربون مثالا لهذا لان السمك لا يرى فيقول له أبيع لك ما في هذه البركة سواء كان كثيرا او قليلا يقول له كم يقول له كذا انت نصيب يطلع بقى طن يطلع مص طن يطلع ربع طن فهيأت الغرار من هنا والاصل في هذه المعاملات او الذي بني عليه النهي عن هذه البيوع هو ان يكون بين المسلمين تنازع يعني تقليل التنازع بين المسلمين ان هذه البيوع تفضي الى التنازع وتفضي الى العداوات بين المسلمين وتفضي كذلك في الباب الاول الى اكل اموال الناس بالباطل واكل اموال الناس بالباطل يفضي الى التنازع الى التشاجر الى التقاتل فان هنا جاء النهي عن هذه البيوع فكل ما كان سبيله كذلك ينبغي ان ينهى عنه نعم قال بيع المصراه ايه نعم ماشي الشيخ بيقول لك صحه ولا علمه قلبنا طيب صحيح الشيخ قال لهم صحه نعم ايه احنا قلنا التراضي على الباطل لا يحل الحرام يعني إذا كان هذا البيع جزمنا انه حرام هو طلب ذلك ها وقد يظن ان هو هو الكسباء يعني أقول لك ده هشام ده مش فهم السمك لقد إيه في المية فجاء المسألة اختلفت فأيضا ينازعك يقول لك لا ده أنا كنت مفكر كذا وكذا فالأضمن والأحواط أن لا سمك في ماء نعم قال بيع المصرات المسرات هي التي حبس لبنها يعني لم تحلب لأجل أن يجتمع اللبن الضرعي الضرع فيظن المشتري أنها كثيرة اللبن وأن هذه طبيعتها هذا يعود إلى أي شيء إلى الغش والتدليس كذلك أيضا بيع المدلس إنسان عنده بيت قديم آين للسقوط فطلب من شخص أن يليسه حتى يخفي العيوب التي فيه فإذا دخل المشتري ظن أنه جديد هذا تدليس فلا يجوز كذلك أيضا الملامسة بيع الملامسة يقول مثلا غط عينيك وادخل بالمتجر اي شيء تلمسه نبيعه عليك بعشرة ودخل اخذ شيئا يساوي مئة وربما تقع يده على شيء ما يساوي ريال فلهذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا و... لا يلزم في بيع الملامسة له غط عينيك ها نما هو بيع الملمسة ان العقد يتم متى لمس المشتري ما اتفق على بيعه يقول له هذا الكتاب ابيعك اياه بعشرة ولك الخيار حتى تلمسه اذا لمسه تم البيع يعني لا يشترط نواء يقول له غمض عينك وما ذكره الشيخ رحمه الله لا انما هو ملمسة يقول له اذا لمسته تم البيع نعم قال وهذا من باب الغرر كذلك ايضا المنابذة المنابذة ان يقول اي قدر تنبذه علي فهو بعشرة قال نعم فاخذ من اي قدر شيء من القدو ونبذه الي قال بعشرة يجوز هذا لا يجوز العلة الغرر قد يبيع علي قدرا يساوي عشرين وقد لا يساوي خمسة ريالات فلا يصلح أوه. يعني برضو نفس العلة الغرر والمنابذة أيضا هو العقد يتم متى نبذ إليه يعني أول ما يرميلوا لهذا التباع إبقى تم البيع دون أن يقلبه المشتري ودون أن ينظر فيه إبقى تم البيع نعم وانت انت هذيك تتفرج عليه من جوه يبقى المسته خلاص تم البيع الكتاب الان او مثلا الكتاب ده انت لو فتحته هتلاقي فيه كلام نافع مثلا فتفتح كتاب ثاني تلاقي فيه كلام ايه غير نافع فانت مجرد ما المسته تم البيع سواء اللي فيه نافع او مش نافع كذلك احنا بنضرب مسلا على الكتاب الثوب كذلك الثوب مطوي لمسته لا تفتحه لقيته قصير لقيته بالي لقيته كذا لكن ما انت متى لمسته تم البيع خلاص انت بتلمسه لايه انت اول ما لمسته تم البيع نعم يدخل لا لا لا يدخل اذا اشترط عليك اذا اشترط عليك او انت اشترطت عليه ان متى لمسته شيئا يبقى تم البيع دون تقليب ودون نظر نعم همم أيوه. قال المذابنة المذابنة من الزبني وهو الدفع وهو ان يبيع الطمر بالرطب او العنب بالزبيب او الحب بالسنبل او ما اشبه ذلك والمحاقلة لها عدة انواع المحاقلة اما ان يبيع حبا بسنبل او يبيع السنبل قبل بدو صلاحه او يشاركه على ان له هذا الجانب وله هذا الجانب المهم لها أنواع متعددة وهي مأخوذة من الحقل وهو مكان الزرع النجش النجش أيضا حرام عدوان وهو أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شرائها إنما يريد أن ينفع البائع أو يضر المشتري أو هذا وهذا صح ينفع البائع بأن يزيد الثمن أو يضر المشتري بأن يزيد عليه الثمن او يريد نفع البائع وضر المشتري لكن الضابط فيه ان يزيد في السلعة من لا يريد شرائها لو حصل بقى العكس كما يحدث في المزادات والمتعرف عليه بين التجار والك ايه اربطها عندك كذا يعني مثلا قطعة قرض المتر معروض ابتداء بعشرة هيصل الى عشرين لو الناس تزايدوا فيقول واحد للناس عند خمستاشر ونربط واللي يرسع عليه يدي كل واحد قد كده هذا في اضرار بمن؟ بالباقع فيدخلوا في النجش وان كان غير منصوص عليه يعني اذا كان النجش هو الزيادة في ثمن السلعة من اجل الاضرار بالمشتري كذلك لو كان النجش بطريقة عكسية فإنه يحرم أيضا نعم. قال وبيع الثمر قبل بدو صلاحه هذا أيضا منهي من عنه لأنه ليس من العدل إذ إن الإنسان, إذ أن إذ إن الإنسان إذا باع الثمر قبل بدو صلاحي كان ذلك عرضة لآثات تعتبر الثمن ويحصل في ذلك نزاع ولهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ما له عنه من أنواع المشاركات الفاسدة كالمخابرة ما هي المخابرة من الخباري أو الخبري من الخباري من الخباري أو الخبري أو الخبر فاسكين من الخباري أو الخبري الخبر الخبر الخبر وهو الزرع المعنى أن يقول لك لك هذا الجانب من الأرض وليه هذا الجانب هذه المخابرة لا تجوز لأنها جهالة ولهذا قال بزرع بقعة يعينها من الأرض بمثل أن يقول لك شرقي الأرض الزرع الذي في شرق الأرض لك والزرع الذي في غربها لي هذا لا يجوز لماذا غرر قد تكون الجهة الشرقية تثمر ثمرا عظيما والغربية ما تثمر شيئا وقد يكون بالعكس والمشاركات مبناها على العدل ما هي على الخطر ولهذا قال بزرع بقعة معينة من الأرض قال المؤلف رحمه الله ومن ذلك ما قد تنازع فيه المسلمون لخفائه واشتباهه فقد يرى هذا العقد فقد يرى هذا العقد والقبض صحيحا عدلا وإن كان غيره يرى فيه جورا يوجب فساده وقد قال الله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل إذن فقد يرى هذا العقد فقد يرى, يرى. فقد يرى هذا العقد والقبل صحيحا العدل نعم. فقد يرى هذا العقد والقبض صحيحا عدلا وإن كان غيره يرى فيه جورا يوجب فساده وقد قال الله تعالى اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل قال الشارح من ذلك أي من الأشياء التي يختلف فيها العلماء ويكون العدل فيها ظاهرا عند قوم وخفيا عند آخرين معاملات كثيرة هي عند قوم ظلم ظلم وجور وعند آخرين عدل فعلى رأي الأولين تكون المعاملة فاسدة باطلة محرمة وعلى رأي الآخرين تكون صحيحة سواء كان ذلك في ذات العقد أو في شروطه فمثلا يعني المقصود من هذا من كلام الشيخ الإسلام التيمير رحمه الله إذا تنازع المسلمون في معاملة من المعاملات هل هي حلال أو حرام فإن رأي ولي الأمر يقطع النزاع إذا قال هذه المعاملة محرمة إذن هذه المعاملة لا يجوز الأهد أن يتعامل به إذا قال هي حلال جاز الذي يريد أن يتورع يتورع فهو رأيه أو اختياره يعتبر قاطعا للنزاع بين المسلمين فهذا من أعماله أيضا وذلك استدل شيخ الإسلام تيمية رحمه الله بقوله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعكم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر نعم. قال رحمه الله فمثلا نأتي إلى العينة بيع العينة وهي أن يبيع شيئا بثمن مؤجل ثم يشتريه ثم يشتريه بأقل منه نقدا ثم يشتريه بأقل منه نقدا نعم. هذه عند بعض العلماء عند بعض العلماء هذا جائزة هذا عند بعض جائز هذا عند بعض العلماء جائز إذا لم يكن مواطأة أو شرط وعند آخرين محرمة لأنها ذريعة إلى الربا والصحيح أنها محرمة وفاسدة يعني بيع العينة بل بيع مشهور نسيما في هذا الزمان وهذا العصر أن الرجل يذهب إلى تاجر من التجار ويشتري منه ثلاجة إلى أجل يقول له هذه بكم يقول له هذه بألفين جنيه السطح على كام السطح على عشر شهور مجرد ان يشتريها يقول له انا اريد ان ابيعها لك فيقول له اخذها بالف ونص ابعيدا هذه صورة للربة ولكنها مقنعة لانه اخذ الف وسيدفع بالتقسيط كل شهر مية جنيه على عشرين شهر بألفين جنيه فاذا كان هذا عن اتفاق بين البائع والمشتري حرام وان كان عن غير اتفاق ايضا حرام فإذا اخذ هذا وباعه لرجل اخر هذا ليس فيه شيء هذا يسمى تورق هذا يسمى إيه؟ تورق ولكن قد يكون ايضا هناك مواطاه بين هذا والاخر يعني المهم ان اذا باع الرجل بهذه الطريقة لا يكون بيعه للمشتري بشرط او على يعني لا يشترط ولا يكون مواطئا لغيره على ان يشتري منه اذا الايام دي بيحصل بقى في حاجات تانية بيحصل ايه في كروت الشح اه للان بقيت ايه معاملة إيه يعني منتشرة جدا لسيما في اوساط العمال والموظفين واحد يريد الف جنيه قرد يوم يعطي له الرجل ده يقول له انا ممكن ابدلك كروت شحن آه كروت شحن ب1000 جنيه بس الكروت شحن ديت على اجل في الدهالي على 12 شهر كل شهر 100 جنيه يعني 1200 جنيه وبعد كده صاحبنا ده يوم اخذ الكروت وبيعها اللي اخذه ده 1000 يوم بيعه بالطبنمين ممكن يوم بيعه له تاني ويقول مش كمش بعتله هذا حرام لا هذا حرام طيب لو اخده وراح لواحد واحد تاني وهو متفقين اللي باله له أن تشتري منه برضه ده حرام ديات معاملة منتشرة جدا في الاستثمار اه الشيخ ياسر بس انت مطرحش الاستثمار عرفت منه هم نعم نعم اي نعم اه نعم ثاني ايه طورة طورة فهمتش عافيك اه يعني واحد بيشتري منك انت عندك كروت شحن بدل ما تسلفه الف جنيه بتتديله الف جنيه كروت شحن وبعدين تقول له الالف جنيه ده اللي انبيعتلك بيه كروت الشحن تسدهلي الف وامتين بالتقصير يوم هو ياخد ابو الف ده عايز فلوسه حالا يجي, يجي الواحد تاني يقول له انا معي كروت بقى الف جنيه يقول له اشتريها منك بثمنمية اشتريها منك بثمنمية واخد الثمنمية هم كاش يبقى ده مسك فلوس وبقى عليه الثمنمية بقى الف ومتين يعني من اسبوعين كده لي لامرأة تتكسر عليها مية وعشين الف جنيه وصابت طريق دي وكانت البداية ثمن جنيه اقترضتهم ثم ان المقرض طلب منها المال بسرعة فنسأل الله رح يشتري كروت شحن بعشرة وبيع عاملت كده. ايجا الاسبوع الشهر الناس عايزين اللي بعضه عايز واللي بعضه عايز تشتري وتبيع بتقول هي على كلامها بتقول القسر عليها مئة جنيه نعم قسر عربتين ألف اه واحد الوقت في, في السجن نصب على الناس في الموضوع ده بخمسة وشر مليون ما بس يعني كان يدي على المئة ألف خمسة ألف جنيه أرباح ما شغلانه بقى ربا وهو فلوس انت بتدره فلوس وبيشغل بيشغل عماله الناس وبعد كده نصب على الناس وهرب والتاني تمسك اللي كان الوسطى بينهم وفي ومر وناس بقى لليه مش عارف مص منهم اللي مش عارف مئة ألف وغير الغالبان مثلا اللي محوش عشرين تتين ألف روحوا عليه وهتجب انت هم الوقت تستيب عضوهم بعد الوقت بتعملك شباب مثلا هو مثلا ياخذ منه كروز فاقول له مثلا كروز كاش ده جنيه لأخذ الشهر بألف ومتاني خلاص نعم ليش اي علاقة عايز انه أخذ الشهر يدل ألف ومتاني هو بيأخذ الكروت دي ويروح لواحد تاني مثلا مثل المتنمتين هو مثلا يصرف نفسه بثنمتين وبيجي أخذ الشهر يقدل يدل الثاني ألف ومتاني ما احنا قلنا ده التورق ده آه. انما الدول بيعملوا ايه يعني هو انت بعد ما تشتري منه الكروتا بتروح تباعه له تاني او تباعه اللي واقف جنبه اللي شغ وتاخدها وهكذا وقعودي يلف وهكذا وهكذا يعني دي بقى طريقة معروفة جدا بالاستثمار اي واحد محتاج ما يقدموش حاجة غير نوع يشتري كروت شحن ويسيلها دي كان زي ما بقى بتتعمل ايه في السيارات يقولك ايه بيحرق عربيات يروح يجيب عربيات من المعرض في نص مليون وبعدين يقوم بيعها 300 ألف وينسك 300 ألف ويبدأ يقصد للمعرض يقصد أستين ثلاثة ومتعصر لازم يوم هربان يقعد سنين وصاحب المعرض بيته يتخرب وهكذا فالوقتي بقت الطريقة السهلة عايز 100 جنيه خد كروت شح عايز 200 جنيه خد كروت شح لان ايه الكارت الشحن بيبدأ من 10 جنيه فسهل اول ان عايز 100 جنيه خد 10 كروتهم يوم وراح بيعهم بقوا 80 على طور يبقى بقى 20 في 5 داعي وهكذا نعم. قال رحمه الله ومن ذلك في الشروط مثلا اذا شرط ان لا يبيع هذا المبيع وكان في هذا الشرط غرض صحيح فمن العلماء من يقول هذا شرط فاسد لانه ينافي مقتضى العقد اذ مقتضى العقد ان المالك يتصرف كيفما يشاء ويرى اخرون ان هذا شرط صحيح إذا كان في ذلك غرض صحيح وقال إن مقتضى العقد أن يتصرف المشتري في المبيع كما يشاء لكن إذا أسقط حقه فما المانع ما دام ليس ضياعا لحق الله ويظهر ذلك فيما لو كان عندي عبد واشتراه صاحب لي أعرف أمانته وأعرف رفقه وأعرف خوفه من الله فقلت أبيع عليك هذا العبد بكذا وكذا بشرط ألا تبيعه على غيرك هذا فيه غرض صحيح يعني مثلا هذا العبد وهو غالٌ عندي ولا أحب أن أبيعه إلا لشخص مأمون فإذا اشترطت عليه ألا يبيعه على أحد والتزم بذلك بذلك الشرط فما المانع كذلك أيضا على ألا تبيعه على أحد فإن بعته فأنا أحق به بالثمن هذا أيضا مختلف فيه والصواب أنه جائز أما الشرط الأول هو أن يشترط على المشتري أن يتصرف فيه ببيع أو هبة أو عطية فهذا شرط باطل أن العقود إذا تمت ينبغي أن يترتب عليها آثارها وإلا كان هذا الشرط مخالفا لكتاب الله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل شرط يخالف كتاب الله فهو باطل أو كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مئة شرط إذا كان العقد يترتب عليه تفريغ من آثاره فنقول هذا عقد باطل يعني لو أنه رجلا تزوج امرأة بشرط قال يطأها. يطاقها أبوها قال لي أنا على بنتي أنا جوزي لك بس ما تجيش جنبها ها؟ فقال له ماشي هل هذا الشرط صحيح لا طب هو أسقط حق هل هذا جائز لا ليس جائز وهذا شرط بطل كذلك لأن هذه المسألة يدخل فيها مسألة ايه مسألة حظر الملكية يعني يبيع له ويقول له انت يحضر عليك ان تبيع هذه السيارة حتى تنتهي من سداد ثمنها فامتل الان لما بعت لي البيع اما ان يكون الثمن حاضرا او ان يكون اجلا في الذمة يعني اما ان يكون الثمن هو في ايدك وإما أن يكون في ذمتي فللآن صار الثمن في ذمتي إذا أنت الآن استأمنتني فكيف تمنعني من التصرف فيما اشتريت أن اشتريت هذه السيارة أنا أريد أن أبيعها أريد أن أهابها لغيري أريد أن أتصدق بها أريد أن أجعلها وقفا مثلا وأنت لك في ذمتي مال كيف تكون هذه السيارة لك وفي نفس الوقت لك عند مال هذا شرط باطل هذا شرط باطل نعم قال كذلك لو جاء إنسان غني أراد أن يشتري مني بيتي فقلت لا بأس أن أبيع عليك بيتي لكن بشرط أن توقفه على طلبة العلم قال نعم ما عندي مانع قال فقد اختلف فقد اختلف العلماء هل يجوز او لا والصحيح انه جائز المهم ان العلماء يختلفون رحمهم الله في العقود والشروط فيها هل هي من العدل ام من الجور هل هي من الغرر ام من البين او ما اشبه ذلك والمرجع الى ما ذكره الله عز وجل فان تنازعتم في شيء اي شيء يكون لان شيء ناكرة في سياق الشرط فتعون فردوه إلى الله والرسول إلى الله أي إلى كتابه وإلى الرسول أي إلى سنته بعد موته وإلى شخصه في حال حياته صلى الله عليه وسلم لكن شيخ الإسلام تايبية لما ذكر هذه الآية أو ذكر ما ذكر لم يذكره حتى يدلنا على المصدر الذي نتحاكم إليه يعني المسألة مش مسألة عند الاختلاف نتحكم إليه ده الشيخ الإسلام بيكلم على واجبات ولي الأمر فمن ذلك نوعه يفض التنازع إنما مسألة تنازع العلماء المرض إلى الكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هذا معلوم وهذا ليس مرطنه لما شيخ الإسلام تيمين يتكلم يقول ومن ذلك ما قد ينازع المسلمون فيه يعني يحكم بينهم بالعدل فيه يعني هذا معطوف على ما ذكر من أول الباب ومن ذلك أي من الأموال والمعاملات التي ينبغي لولي الأمر أن يحكم فيها بالعدل بين المتنازعين في مثل هذه العقود التي يختلف الناس فيها اختلافا كثيرا بعضهم يقول هذا من العدل وعضهم يقول هذا من الظلم والجور فهو الذي يفض هذا النزاع نعم قال شيخ الإسلام رحمه الله والأصل في هذا أنه لا يحرم على الناس من المعاملات التي يحتاجون إليها إلا ما دل الكتاب والسنة على تحريمه كما لا يشرع لهم من العبادات التي يتقربون بها إلى الله إلا ما دل الكتاب والسنة على شرعه إذ الدين ما شرعه الله والحرام ما حرمه الله بخلاف الذين ذمهم الله حيث حرموا من دون الله ما لم يحرمه الله وأشركوا به ما لم ينزل به سلطانا. وشرعوا, وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله اللهم وفقنا لأن نجعل الحلال ما حللته والحرام ما حرمته والدين ما شرعته قال الشارح رحمه الله يعني كلام الشيخ الإسلام رحمه الله ده اللي هو القاعدة المعروفة الأصل في إيه الأصل في الأشياء الإباحة والأصل في العبادات التوقيف الأصل في الأشياء إيه؟ الإباحة والاصل في العبادات التوقيف يعني اذا كانت عبادة فانت لا ينبغي لك ان تقدم عليها حتى يكون معك دليل على جواز التعبد بهذه الصورة وهذه الطريقة والعبادة حتى تكون موافقة للشرع ينبغي ان توافق الشرع كم ها ستة أيو أي؟ آه القدر والكيف والجنس, والجنس والزمان, والزمان, والزمان أيوة، وهاذي ستة امور ينبغي ان توافق فيها الشرع وفقاً في القدر والكيف الزمان والمكان الجنس والسبب هذه الامور الستة إذا نزلتها على اي عبادة من العبادات وجدت هذه العبادة موافقة لما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم فهذه عبادة صحيح يعني مثلا لو واحد اراد ان يسبح دبر كل صلاة مئة تسبيحة ومئة تحميدة ومئة تكبيرة ويقول ان التسبيح دبر الصلوات هذا مسنون ومندوب نقول له التسبيح نفسه جنس لكن القدر الآن القدر الآن هل هو مشروع في هذا الوقت بهذه الكيفية لا اذا هذه بذع ولا جزء أن تتعبد الله عز وجل بهذه الطريقة دبر الصلاة لكن إذا صرفت أخرى سبح كما تشاء سبح كما تشاء النبي صلى الله عليه وسلم صلى الترويح في جمع الترويح هي قيام الليل في رمضان فهل يشرع للناس ان يصلوا قيام الليل في غير رمضان باتفاق مع الامام في المسجد سواء كان ذلك في ايام معلومة او ايام غير معلومة لكنهم يتفقون على ذلك يقول انك تمع يوما في الشهر يومين في الشهر يوم في الاسبوع هل هذا يجوز سأقول من نفسه صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد وصلى جماعة بالناس نقول نعم ولكن هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم هل فعله في غير رمضان كان في زمن معين كان في زمن معين فبالاصل في الصلاة يجوز أن فينا الواحد صلىها جماعة نعم ولكن ليست بهذه الكيفية لكن لو أن رجلا قام يصلي في المسجد بعد العشاء فقام آخر وصلى بصلاته فاجتمع الناس وصلوا بصلاته هذا جائز ولا غير جائز هذا جائز لانهم لم يتواطاوا على ذلك في فرق ان احنا نتفق وان يتم ذلك من غير اتفاق فهناك موافقة واتفاق الاتفاق لا يجوز امن موافقة فهذا جائز النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي فصلى ابن مسعود بصلاته أه ابن عباس بس استيقظ عاجل النبي صلى الله عليه وسلم فصلى فصل بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أصل وجائز. نعم. قال الشارح رحمه الله إذا هذان أصلان مهمان. الأصل أنه لا يحرم من المعاملات إلا ما دل الكتاب والسنة على تحريمه. فأي إنسان يقول لك؟ هذا العقد حرام قل له أين الدليل وكذلك لو قال لك هذا الشيء حرام يعني شيء مطعوم مشروب ملبوس قال لك هذا الشيء حرام فقل له أين الدليل أين الدليل من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الدليل الذي لا يختلف فيه اثنان أما أنه يعلل ويدلل ويؤلف فهذا لا جوز إنما يقول عندك من الله تبارك وتعالى فيه برهان إذا أردت أن تقول هذا حرام يبقى هات الدليل إنما تقول هذا حرام ثم تقول لأصل هذا والأصل كذا ثم كذا وعندما كذا من الذي أفتى بكذا يقول لك أنا بكتي يقول له الأصل والأشياء لباحة وترد عليه بهذا الأصل ها؟ يعني أحد الناس برد عليه بهذا الأصل قال له هذه القاعدة ليست على إطلاقها قلت له. أنا هو المورس من هذا الكلام من قال الكلام ده من قال الكلام ده فسكت بتقول لي هذه القاعدة ليست قاعدة ليس قاعدة أطلق بتـمتلك كيف هذا أول مرة اسمع هذا الكلام من هذه القاعدة ليست قاعدة لي потому الأصل في الأشياء لبها ما قيد العلماء هذه القاعدة أبد فالأصل في الأشياء لبها ويدخل في الأشياء المعاملات يدخل في الأشياء المعاملات. نعم قال أي إنسان يقول لك هذا الشرط في العبد حرام قل له أين الدليل هذا هو الأصل كما أن الأصل في العبادات التي يتقرب بها الإنسان إلى ربه ألا, يش... ألا يشرع منها إلا ما شرعه الله أي إنسان يتعبد لله ويتقرب إلى الله بقربة لكو... نقول له أين الدليل قال وهذان أصلان مفيدان جدا طيب ما الدليل على المدع من العبادة حتى يقوم عليها دليل ها ما الدليل على ان العبادة توقفية ذكرنا هذا الدليل من قبل ها يا محمد بسم الله نبيه الاستاذ ها سبح الله تبارك من لهم شركاء احسن احفظ هذه الايه هذه الايه هي الدليل ان لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله واذا اذن الله تبارك وتعالى في شيء فهذا يتعبد له به اما الذي لا نعرف ان الله تبارك وتعالى اذن به ينبغي ان نتوقف حتى نعلم ان الله سبحانه وتعالى اذن به وانا كأنك تقول ان هناك من يأذن فيما شرعه الله عز وجل غير الله تبارك وتعالى وهذا باطل لذلك ينبغي ان تتوقف في العبادة حتى يقوم الدليل على أن هذه العبادة أذن فيها الشارع نعم قالوا على هذا فكل من طلب الدليل على شيء حرمناه من العبادات ماذا نقول له نقول أنت الذي عليك الدليل أما نحن فليس علينا دليل وأي إنسان يطالبنا بالدليل إذا أحلل المعاملات نقول له أين الدليل على التحريم نعم إذن في العبادة في العبادة اي واحد يعمل عبادة يمنى ان يكون مستحضرا لدليلها حتى اذا سئل كيف تعبد الله تبارك وتعالى بكذا يقول دليل كذا قد يكون هذا الدليل فهمه وقطع لكن هو استند الى دليل كما قلنا مثلا في مسألة قيام الليل السند إلى دليل ومعظم البدع بترجع إلى إيه؟ إلى أصل عام يعني اذكروا الله ذكرا كثيرة أخذها الصفية وجعل كل ألوان الذكر جائزة بهذه الآية لكن هل يشهد لهم هذا الأصل؟ ها؟ لا يشهد لهم هذا الأصل هذا النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا بين كيف نذكر الله تبارك وتعالى وعلمنا كذلك ان العبادة حتى تكون عبادة مأزون فيها لابد ان توافق الشرع في ايه؟ في ستة امور فاذا كانت هذه وفقت الشرع في كونها ذكرة لكن هل وفقت في السبب؟ هل وفقت في الكيف؟ هل وفقت في الكم؟ نعم هل كلامة بالشرع صحيح الله تعالى؟ فكل من طلب الدليل على شيء حرموا من العبادات نقول لا أنت الذي عليك الدليل يقول فكل من طلب الدليل على شيء حرمناه من العبادات ماذا نقول له نقول أنت الذي عليك الدليل لأن الأصل المنع الأصل العبادات المنع أيه التوقيف التوقف <تصفيق> نقول له لا أنت الآن تريد أن تسبح مئة قلنا له حرام يقول اينا الدليل نقول له هات انت الدليل على الجواز الاصل في العبادات توقيف نحن نمنع. نحن نمنع انت تجيب الدليل على الجواز نعم قال وهكذا يقال في الاعيام فالاصل فيما خرج من الارض الحل والأصل في... والاصل في الطيور والانعام وغيرها الاصل فيها الحل الا ما قام الدليل على تحريمه نعم يعني كل ما خرج من الارض فهذا مما رزقه الله تبارك وتعالى العباد فالاصل في الحل حتى يأتي دليل على ان هذا حرام فماذا النباتات المخدرة هذا مما انبته الارض لكن هل نقول بحلها على الاساس انها داخل تحت قول تبارك وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا نقول هو الأصل الحل ولكن هذه ورد دليل بخصوصها فصارت محرمة نعم نعم الفصل السابع نسي ورأنا العلماء ذلك ها؟ على الدليل من الكتاب والسنة هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا يعني هذه الآية هي التي يستدل بها على أن الأصل في الأشياء الإباح وليس هذه الآية فحسب نقعات كثيرة من نفس إيه المعنى وصخر لكم نفس سمرات ما في, وما في الأرض جميعا منها هذا في موطن الامتنان فإذا كان الله عز وجل يمتن على عباده بقوله هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا فكيف يكون امتنانا إلا إذا كان هذا يقتضي إباحة ما خلقه الله تبارك وتعالى العباد امتنان إزاي هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا هذه من الله عز وجل تقول مننا تقتضي أننا أنتفع بهذا أنتفع بهذا بالأصل أن الله عز وجل خلق هذا للناس حتى ينتفع به ولذلك امتن به عليهم حتى يقوم الدليل على العكس قال هذا يدل على أن كل شيء حلال كل ما في الأرض حلال ثم المعاملات المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا إذا كان الشرط يحرم حلالا او يحل حراما فهذا شرط ايه باطل هذا كلام الشيء ثم المعاملات المسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا ثم تخصيص اشياء معينة من نهي يدل على ان ما سواها حلال يعني هذا ايضا يفهم من كون هذا حرام وهذا حرام وهذا حرام ها؟ وقد فص لكم ما حرم عليكم إذا فصل لنا ما حرم علينا، إذا إذن ما سكت عنه وما لم يذكره هذا دليل على أنه إيه؟ حلال. فهذه المحرمات التي ذكرها الله عز وجل وفصلها قل تعالى وما أتل... تعالى ما حرم ربكم عليك كذا ولا أجده في ما أُوحى لا يمحرم على طعام يطعمه إلا أن يكون مائدة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير إلى آخره. فهذه محرمات فالصالح الله تبارك تعالى والدائه قالوا وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه فكل هذا الشيء محرما هذا يعني أن ما سوائه حلال الله تبارك